وَكَم لَكنَا قَاب لَهُ مِن هل تُتحُِّ مِنهُ مِنْ حَدٍ أَ تَسمَعُ لَهُ مرِكْزَ وَوكَم أَكنَا قَرلَهُ مِنْ قَرْ منِْ هل تُحِسّ مِهُ مِنْحَدٍ أَ تَسمُ لَهُ مِك